بوك تو أبزي شي شابت سبعة وثمانون سبعة وثمانون ماضي الأفعال المساعدة واحد ماضي الأفعال المساعدة واحد a trebuit să udăm florile. Lăcăt cănă aleynă în năsquie al urud. Lăcăt tăwajabă aleynă în năsquie al urud. A trebuit să strângem un apartament. Lăcăt cănă aleynă în urâtibă șică. Lăcăt tăwajabă aleynă în urâtibă al șică. A trebuit să spălăm vasele. لقد كان علينا أن نغسل الصحون. لقد توجب علينا أن نغسل الصحون. أتريد سبلتيد فاتورة؟ هل كان عليكم أن تدفع الفاتورة؟ هل قد توجب عليكم أن تدفع الفاتورة؟ أتريد سبلتيد إنترار؟ هل كان عليكم؟ أن تدفع دخول. هل قد توجب عليكم أن تدفع رسم دخول؟ هل كان عليكم أن تدفع غرامة؟ هل قد توجب عليكم أن تدفع غرامة؟ تين من الذي كان عليه أن يودع؟ من الذي قد توجب عليه أن يع تنا تريس مرج دفرمة أقااسة من الذي كان عليه أن يذهب مبكرا إلى البيت من الذي قد توجب عليه أن يذهب مبكرا إلى البيت؟ تنا تريت سيطران من الذي كان عليه أن يأخذ القطار؟ من الذي قد توجب عليه أن يأخذ الخطر؟ نومفروتس ستامولت. لقد أردنا أن لا نبقى طويلا لقد أردنا أن لا نبقى طويلاً. نومفروتس بامنيميك. لقد أردنا أن لا نشرب شيئا لقد أردنا أن لا نشرب شيئا. نومفرودس لقد أردنا أن لا نزعجك. لقد أردنا أن لا نزعج. تك ما عمفرودس لقد أردت أن أتصل للتو بالتليفون <تصفيق> لقد أردت أن أتصل بالtelephone. تاكسي. <تصفيق> أردت. أن أطلب سيارة أجرة. أردت أن أطلب سيارة أجرة. عمرو تسمدوك عكاسه. أردت تحديدا أن أذهب إلى البيت. أردت تحديدا أن أذهب إلى البيت. عمك رزوت كفرجاي ستصن ساتيا. فكرت أنك أردت أن تخبر زوجتك. فكرت أنك أردت أن تخابر زوجتك. ام كرزوت كڤروياي س سون فكرت أنك اردت أن تتصل بالاستعلامات. فكرت انك اردت ان تتصل بالاستعلامات. ام بيتزا. فكرت أنك اردت أن تطلب بيتزا. فكرت أنك أردت أن تطلب بيتزا.